تَنصُدُورَ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بالبينات. فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغن الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا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 يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاض ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدقله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا